تبخل النبض دنيا وهي مقبرة فليس ينقصها التبيو والسلف وانت ولات فاحرى ان تجود بها فالحمد منها اذا فادبرت خلفو فالحمد للعالمين من البخيل بجمع المال مدته وارالحوادث والراسم ما يده كدودت القزم ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع وغيرها بالذي تبنيه ينتفع يا الله الموجود ولم بتبقى الجوع كشحا والحشا متلما فأظهر أسباب الغلا بين لفظتي ليخفى همي واني داء وبيني وبين الله أشكو فقتي حقيقا فإن حاني الله حتي قلب سن الله بالحاني